بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبغي مضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسرى النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلمّا فلمّا نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلمّا نبأ هذه قالت من أنبأك هذا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 عباد سائحة ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوم أنفسكم وأهلكم نار وقودها وقود الناس والحجارة عليها ملاك غلاط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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عسا عسا ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخل ويدخل لكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أثمي لنا نورنا واغفر لنا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 كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل, وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمن امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت ربني رب لي عندك بيت في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومر يا مبنة إبراهيم التي أحسنت ثرجه فنفخنا فيه. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ